وَإِذْ قَالَ إِذْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَذَرْتَ تَسْتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 فلما أفل قال لا أحب الآفين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما لَا إِلَهَ إِلَّا يَهْدِينِ رَضِي لَا أُفُونَ مِنْ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَضِي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ۖ قَالُوا أَلَٰنْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا ۖ وَلَا نَخَافُ بِهِ 111. قتع ربي كل شيء علما 112. أفلا تتذكرون 113. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله البيغ عليكم سلطانا فان يفرقن احق بالامن ان كنتم تنعمون